بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في إشكال الطهارات الثلاث. حيث قلنا قد يستشكل عليكم السلام ورحمه الله قد يستشكل فيها بانها لا تتمتع بصفات الواجبات الغيريه وقلنا ان الاشكال يمكن ان يقرب بتقريبات وقد ذكرنا التقريب الأول والثاني وأوضحنا الجواب عليهم التقريب الثالث يعني الليلة يكون نبأ من التقريب الثالث التقريب الثالث والذي هو تعميق أكثر للإشكال يعمق الإشكال بشكل أكبر هو أننا قد ذكرنا التقريب الثاني التقريب الثاني قد ذكرناه ما نسيناه ببيان أنه لا يمكن أن يكون سقوط الأمر المقدمين متاقتفاً على قصد القرب هكذا بينا في في التقريب الثاني قلنا أن الأمر المقدمي ما ممكن أن يكون متوقفا على سقوط على قصد القرب لا يمكن أن يكون سقوط الأمر المقدمي متوقفا على قصد القرب فإن الغرض من الأمر الغيري إنما هو التوصل إلى الواجب للتعبد فلا يمكن التو... أصلا الأمر المقدمي التوصل وأن يكون متوقفا على قصد القرب ما ممكن وذكرنا فيما مضى في جوابه أن عبادية الوضوء دخيلة في حق المقدمة اصلا المقدمة عبارة عن الوضوء العبادي الوضوء العبادي هي المقدمة وليس أن ال... وليس ولا ينافي هذا أن المقدمة وجوبها غيري هنا اصلا الوضوء العبادي هو المقدمة ولهذا لا بد من تصل القرب فالمقدمه ليست هي ذات الوضوء بمعنى الغسلات والمسح والمسحات بل الوضوء العبادي الوضوء العبادي هو المقدمه هذا ما قلناه فيما مضى والان نقول الشيء الجديد الذي نريد ان نقول ونعتبره تعميقا للاشكال بشكل اكثر هو ان العباديه نقول العباديه كيف تفرض يمكن ان تتصور العباديه بشكلين العباديه ان بلحاظ قصد امتثال الأمر الغيري أن نفس الأمر الغيري يجب أن يقصد أن يقصد امتثال نفس الأمر الغيري حتى يكون عوادسا وهذا يلزم الدور هذا دور ونقصد بالدور روح الدور يعني توقف الشيء على نفسه توقف الشيء على نفسه هذا روح الدور الدور عادة يراد لطرفين وهذا يتوقف على ذاك وذاك يتوقف على هذا يلزم الدور لكن روح الدور الدور الذي هو باطل باطل لأنه ينتهي إلى توقف الشيء على نفسه فهنا إن أردتم أن تأخذوا العبادية من نفس قصد امتثال الأمر الغيري يلزم روح الدور لأن هذه العبادية أخذت في متعلق الأمر فكيف يفرض نظرها إلى نفس هذا الأمر العبادي؟ ضررتم أنه أخذت في متعلق الأمر الأمر متعلق بالوضوء العبادي وتأخذون هذا من نفس الأمر الغير الموجود في باب الوضوء وهذا معناه روح الدور وهو توقف الشيء على نفسه توقف الشيء على نفسه باطل وإن فرضت بلحاظ قصد التوصل إلى ذي المقدمة إن كنتم تأخذون العبادية لا بلحاظ نفس الأمر الغيذي حتى يلزم توقف الشيء على نفسه والذي هو روح الدور وإنما تأخذون التوصل وإن وخذت قصد التوصل إلى ذي المقدمة وإن فرضت بلحاظ قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا يصير عبادي لأنك تريد أن تتوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة فيصير عبادي فهذا أيضا دور إلا أنه ليس روح الدور مباشرة وإنما دور متعارف لأن قصد التوصيل بالوضوء إلى الصلاة فرع كونه مقدمة للصلاة وكونهم وكونهم مقدمه للصلاة فرع قصد التوسل يعني هنا صار شيئا هذا متوقف على ذاك وذاك متوقف على هذا وهو الدور المعروف صار شيئا هذا متوقف على ذاك وذاك هم متوقف على هذا قصد التوسل بالوضوء إلى الصلاة فرع كوني مقدمة لها ولا تكون مقدمة لها إلا بقصد التوصل لو لم يكن بقصد التوصل لم يكن غربيا، وإذا لم يكن غربيا لم يكن مقدمة فهذا دور هذا دور مألوف متعارف وهذا أستاذنا يقول يقول هذا التوقف هذا التقريب جوابه جوابه أننا نبطل الشق الثاني الشق الأول أفرض نعترف به مثلا وهو انه إذا قصد التوصل بنفس هذا القمر القيري فهذا صار الشيء متوقفا على نفسه هذا باطن فلكي هذا باطن لكن ناتي الى الشق الثاني والذي لم يكن عباره عن روح الدور بل بل كان هو الدور المالوف هذا متوقف على ذاك ذاك متوقف على هذا أصل التوصل بالوضوء إلى الصلاة فرع كونه مقدمة لها وكونه مقدمة لها فرع غصل التوصل لأنه لأن الوضوء غير العبادي ليس مقدمة حصف الفرع هذا التقريب الثالث الأعمق من التقريبات الماضية وهذا التقريب جوابه هذا التقريب هم نبطلة جوابه انه لو سلم بطلان الشق الاول والذي كان عبارة عن روح الدور توقف الشيء على نفسه ورجعنا الى هذا المنهج الثاني للدور الذي توقف عبارة عن توقف هذا على هذا وذاك على هذا لا نسلم بطلان الشق الثاني هذا الشق الثاني هذا غير باطل وذلك لأننا لا نفترض كون المقدمة ذات جزء, ذات جزء واحد المقدمة لا نفترضه جزء واحد المقدمة مركبة لو كان في المقدمة لها جزء واحد خب نقول هذا توقف على قصد التواصل وقصد التواصل هم توقف على هذا لازم الدور لكن المقدمة صدفة مركبة ليست ذات جزء واحد لا نفترض كون المقدمة ذات جزء واحد وهو مجرد إمدلاح حالة التقرب في النفس قصد التقرب يعني فقط قصد التقرب هو الجزء جزء واحد مو جزء أصلا هذا كل المقدم فهذا صار دورا كما ذكرتم وإنما المفروض أن المقدمه عبارة عن مجموعة أمرين أحدهما الفعل الخارجي الغسلتان والمسحتان أو قول الغسلات والمسحتان الفعل الخارجي هذا جزء والثاني التقرب به التقرب به هذا جزء آخر ومعه إذا صار مركب عندئذ نقول يكون الفعل الخارجي مقدمة أيضا ما دام صار مركب فذات الفعل الخارجي هم مقدمة لأنه جزء مقدمة جزء مقدمة وجزء المقدمة مقدمة لأن جزء المقدمة مقدمة فيعقل قصد التوصل به خب نحن نقصد بهذا نقصد التوصل بهذا الجزء الذي هو جزء المقدمه وهنا لا يوجد توقف إذ لا يتوقف ذلك إلا على دخله ولو ظنن قصد هذا لا ما يتوقف على أن يكون كل المقدمه دخله الضمني كافي ولو ظنن في تحقق المقدمه وهذا الدخل الضمني حاصل من اول الأمر الدخل الضمني ما متوقف على الطرف الاخر الدخل الضمني من اول الأمر ثابت سواء جئنا جئنا به او لم نجئ به سواء قصدنا التقرب او لم نقصد هذا الدخل ضمني بذاته ثابت منذ البدء ومن حسن الصدفة أن نفس قصد التوصول هو الجزء الآخر وبذلك نفس هذا القصد هذا الجزء نفس هذا الجزء هذا القصد هو الجزء الآخر فتمت المقدمة المقدمة بتمامها حصلت من دون ان يلزم من ذلك دورون أما الشيخ الـ أما الـ صاحب الكفاية صاحب الكفاية له جواب آخر هذا أنا أظن أنه ساقط من دفتري بيان كلام صاحب الكفاية صاحب الكفاية كلامه هذا وبيين ما إن كان ما موجود في دفتري أظن هو صاغب عني صاحب الكفاية يقول قصد العبادية أو قصد الغربة لا ينتهي إلى دور ذلك لأن الوضوء اتفاقا هو مستحب الوضوء بذاته مستحب الوضوء على الوضوء نور على نور الوضوء مستحب الغسل لمن هو مجنب حتى إذا يريد يصلي الغسل هو مستحب الطهاري كنوا مع المتطهرين الغوص مستحب اذا ما دام مستحب نقصد هذا الاستحباب ويصح عملنا من دون ان نتورط في الدور العباديه موجود من اول الامر وقبل أن نترضى الوضوء مستحب الوضوء على الوضوء نور على نور الغصن مستحب لمن هو عند جنابه مستحب أن يخف حتى إذا مرت اكتصلها وميلي تصلي يستحب أن يخفص أو قدها حيض وطهورات يستحب أن حتى لو لم يكن منعهد تصلي أراضي مستحب أن تتخر هذا مستحب ذاتي فأي دور دور لا معنى له عندئذ هذا العمل الذي هو مستحب في ذاته صار مقدمة ويتقرب بهذا. هذا كلام صاحب الكفايه انا ما ادري شنو ساقط من دفتري كلام صاحب الكفايه على كل حال هذا كلام وهذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفايه يرد عليه اعتراضان الاعتراض الاول نقول لصاحب الكفايه إذا كان المسحر لعباديه الوضوء هو قصد الامر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء ان كان هذا هو المسحر لعباديه الوضوء وضوء. إذن يلزم من ذلك أنه لو أن أحدا لم يتبع بهذا القصد، أو أصلا كان جاهلا خلفت رشك، أصلا كان جاهلا بأن الوضوء مستحب النفسي، كان يتخيل أن الوضوء إلى أم غير مقدمي. أما أن له استحباب النفسي هذا أصلاً قل لم يكن يعلمه فتوضأ لا بقصد استحبابه النفسي الذي أفرضه أصلاً جاهلاً به هل, وضوء هل, هل وضوءه صحيح وصلاةه صحيحة أو لا خب هذا من ضروريات الفقه لا احد يفتي بان الوضوء باطل ما دام هو قصد القربه لكن لا بمعنى قصد استحبابه النفسي يفترضه اصلا جاهلا بان مستحب المستحباب النفسيا هل هناك احد يفتي بان الصلاه باطله او الوضوء باطل طبعا هذا الضرورة مسؤول الضرورة الوضوء والنفس والنفس وضوء والنفس للصلاة صحيحة. حتى لو كان والنفس عن والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس لكنه لم يقصر أني أتوضأ لأنه مستحب ما قصر الشكل هل يقول أحد فقهيا هل نجد فقيها يفتي ببطلان هذا الوضوء وبالتالي ببطلان الصلاة طبعا لا هذا اشكال على صاحب الكفاية وقد التفت صاحب الكفاية نفسه إلى هذا الاعتراض صاحب الكفاية رحمه الله هو أحس أن هذا اعتراض يرد عليه فحاول الجواب عليه أصبح بصدد أن يدفع عن نفسه هذا الإشكال فحاول الجواب عليه بتصوير الداعي على الداعي يعني يقول ضمنا هو قاصد هالاستخباب النفسي وإن كان ما ملتفت إلي بالتفات صريح هو قاصد هالاستخباب النفسي ببياني هكذا يبين ببياني أن من توضأ بداع الأمر الغيري هو لم, ي... لم يقصد الاستحباب النفسي وإنما توضأ بداع الأمر الغيري قربة إلى الله حتى يصلي لأجل... لأجل أن يصلي من توضأ بداع الأمر الغيري فهو قاصد لبا واجمالا الأمر النفسي الاستحبابي لأن الله يعلم أن الأمر الغيري متعلق بالأمر النفسي بقصد الاستخبار فهو في روحه وبشكل اجمالي قصد الاستخبار النفسي هذا جواب صاحب الكفاية على هذا الإشكال فهو قاصد لبَنَمَ إجمالاً الأمر نفس الاستحبابي المتعلق بالوضوء لأنه قد قصد الاتيان بما هو متعلق الأمر الغيري وما هو متعلق الأمر الغيري الوضوء المستحب إذا هو قاصد الوضوء المستحب الوضوء المستحب بأمر النفسي فهو قاصد لبن واجمالا الامر الاصحبابي النفسي المتعلق بالوضوء فيكون عنده داعيان طوليان هذا الذي يسمى في مصطلحهم الداعي على الداعي يعني داع يجرني الى داع اخر فيكون عنده داعيان طوليان احدهما الامر الغيري المتعلق بالوضوء والثاني ما يبعث إليه ذلك الأمر الغيري وهو الاتيان بالوضوء المستحب يقول أستاذنا رحمه الله هذا الجواب لا محصل له لأن تعدد الناعي تعدد الداعي في نحو يكون أحدهما أحدهما مولدا للآخر إنما يكون معقولا مع الالتفات إلى الداع الطولي الثاني داع على الداع إنما يكون مع الالتفات إلى الداع الطولي الثاني أنا ملتفت أنا إن كنت ملتفت إلى أن الوضوء يجب أن يكون مستحبا حتى يصبح مقدما ف... فهنا صحيح ما قصدت الأمر الغيري والأمر الغيري أنا أدري أنه متعلق بالوضوء المستحب إذن قصدت الوضوء المستحب لكن قد فرضنا أنه أنا في بأصلا غافل قد فرضنا جاه له تماما في السحب والوضوء النفسي أو ان بين قوسين مضيفة عباره ما موجود في الكتاب بين قوسين مضيفة العبارة أو جهله بلزوم قصده في صحة الوضوء الرضو يعلم بالاستحباب لكن لا يعلم أن قصد هذا قصد هذا دخيل في صحة الوضوء فما نوى ولا كما قلنا مقرر الضروره الفقهيه صحه عمله صحه وضوئه وصحه صلاته اذا ليس كما تخيل صاحب الكفايه ان هذا الاستحباب النفسي هو الذي يصحح وضوئه هذا الاعتراض الاول بعد ذلك يقول أستاذنا وهناك اعتراض ثاني على صاحب الكفاية وهذا اقتراما لقدوم السيد حفظه الله نكتفي بهذا المقدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته